وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثُمُودَ أَقَالُهُنَّ صَالِحًا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقٌ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّجْءَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ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 وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله له وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون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 فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون